7- استمع وضع الكلمات التي تسمعها في الفراغات المناسبة قرر علي وأصدقائه أن يعملوا جمعية خيرية صغيرة هدفها التضامن الاجتماعي في الحي الذي يعيشون فيه فقد قرروا أن يساعد الفقراء والمحتاجين واليتامى، فهم سيشترون الطعام كل يوم لعائلة فقيرة في حيهم وسيتبرعون بالدم لكل إنسان مريض وشكرهم الناس الذين يسكنون في الحي على هذا المشروع الاجتماعي الجيد